السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بعثه بشريعة كلها عدل وكلها خير وكلها رحمة وكلها إحسان فيها الصلاح والإصلاح وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلحت أحوالهم وملأوا ما وصلوه من الارض عدلا وعلما ورحمة وحكمة واجتمعت كلمة المسلمين اجتمعت كلمة المسلمين على الخير والهدى الى ان نبع نبغ في الاسلام نابغة ونشأت ناشئة ظنوا أنهم أفهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفوا الصحابة وتركوا فهم الصحابة وحدثت البدع في الإسلام فنشأت بدع في العقيدة وبدع في التعامل مع ولاة أمور المسلمين وبدع, وبدع في التكفير وبدع في العمل وبدع في التفقه فتفرق المسلمون وحصل الشر. بسبب هذه البدع ولا شك أن كل مسلم ينظر اليوم إلى حال المسلمين يرى الاختلاف الكبير الموجود ولا شك أن كل غيور يريد أن يخرج المسلمون من هذا النزاع ومن هذا الخلاف ومن هذه الفرقة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفرقه والمخرج من هذا الخلاف وهو مخرج واحد لا ثانيه له وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله المخرج من هذه الفتن والمخرج من هذه الخلافات هو بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بفهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذه السنة فإذا فعل ذلك استقامت الحال للأمة ولا شك أن هذا لا يحصل إلا بالعلم بالعلم الصحيح بالحرص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النواحي وفي جميع المسائل فنشر العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة هو الذي تنتفع به الأمة ان شاء الله عز وجل وأنا على يقين أن كل فرقة مخالفة في هذا الزمان عندها جهل بالسنة. او تجاهل وتغافل عنها فينبغي علينا ان نحرص على تعلم العلم الصحيح وعلى نشر السنة اذا اردنا الخير لامتنا ومجتمعاتنا ومن هذا الباب هذه الدورة التي اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم فيها الاخلاص وأن يجعلها مباركة حيث نتناول فيها قواعد ذات شأن عظيم تتعلق بالربا وهو أشر المعاملات التي يتعامل بها الناس كما قدمنا البارحة والبارحة بدأنا بالقاعدة الأولى وهي قاعدة مهمة جدا في ضبط الربا حيث بينا ان الربا من حيث ما يقع فيه ثلاثة اقسام ربا الديون وهو ربا يقع في الديون والقروض وهو يقع في كل الاموال التي يقع فيها القرض فليس خاصا بمال دون مال باجماع أهل العلم وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ربا القرض بأن يقرضه شيئا بزيادة سواء كانت تلك الزيادة من جنس القرض أو من غير جنسه وهذا من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه والنوع الثاني ربة الزيادة في الدين الثابت في الذمة بحيث لا يكون الربا في أصل الدين ولكن عند حلول الأجل يقال للمدين وفي أو زد أو يقول المدين زدني في الأجل وأنا أزيدك في الدين وهذا ايضا من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه والنوع الثالث هو ما يعرف بضعوة عجل وهذا قد اختلف العلماء في كونه ربا أو ليس ربا فمن أهل العلم من قال إنه ربا وهو حرام وهم جمهور أهل العلم قالوا إنه ربا وهو حرام ومن أهل العلم من قال إنه حلال وليس من الربا في شيء ورجحنا القول القائل بالجواز القول القائل بالجواز قلنا لأنه لم يقم دليل من الكتاب أو السنة على تحريم هذه المعاملة ولأن الآثار اثار الصحابة متعارضة، فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه من الربا وأنه حرام، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس ربا وأنه جائز. والآثار إذا تعارضت لا تكون حجة، بل كما يقول الفقهاء تتساقط. ولأن الأصل في المعاملات الحل دام أنه لا يوجد دليل على التحريم فالأصل الحل ولأن هذه المعاملة تحقق مقصود الشارع من التوسع على الناس في معاملاتهم، وقد تقدم معنا العام الماضي أن الشارع يقصد التوسع على الناس في معاملاتهم. ولأن هذه المعامله فيها مصلحة للطرفين ولا ضرر فيها ولا مانع شرعا منها فالقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله عز وجل وأما ربا البيوع فهو الرب الذي يقع في البيوع ومن صفاته أنه خاص ببعض الأموال وليس في كل الأموال وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وسنتكلم عنهما الآن إن شاء الله عز وجل وأما النوع الثالث أو القسم الثالث فهو ربا الشفاعة وهو أن يأخذ الإنسان مقابلا لشفاعة أو لما يسمى بالتوسط وهذا أيضا كما قلنا يهو محل خلاف فمن أهل العلم من قال إنه حرام وفي كل شفاعة ومن أهل العلم من قال إنه حرام في الشفاعة الواجب والشفاعة المحرمة ومن أهل العلم من قال إنه حرام في الشفاعة التي تعود مصلحتها إلى عموم الناس ومن أهل العلم من قال إنه مكروه وليس بحرام، ومن أهل العلم من قال إن هذا ليس ربا وليس محرما بل هو جائز وما دار المسألة على حديث أبي أمامة رضي الله عنه من شفع, من شفع لأخيه شفاعته فأهدى إليه هدية عليها فقبلها فقد فتح بابا عظيما من أبواب الربا فهذا الحديث الذي رواه ابو داود والطبراني من صححه قال بالتحريم أو بالكراهه ومن ضعفه قال بأن هذا جائز لأنه لا دليل على المنع. ورجحنا أن الحديث صالح للاحتجاج به من جهة السند ومن جهة المتن وأنه عام وأن الذي أختاره في المسألة مع أن المسألة خلافيه الذي أختاره في المسألة أن نسمي هذا ربا لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ربا وأن هذا لا يجوز في كل شفاعة فالشفاعة إنما تكون قربة إلى الله لأن الجاه هبة من الله فلا يجوز أخذ شيء في مقابل منفعته, منفعته هذا خلاصة ما دارت عليه القاعدة الأولى في تمييز الربا من جهة ما يقع فيه من المعاملات واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ القاعدة الثانية من قواعد الربا هذه القاعدة نقول فيها الربا من حيث حقيقته قسماني فضل ونسيئه الربا من حيث حقيقته قسماني فضل ونسيئة اتفق العلماء يا أحبة على أن الربا من جهة صفته أو من جهة حقيقته نوعان: ربا الفضل وربا النسيئه ربا ورب فهو الربا إما أن يكون بفضل والفضل هو الزيادة. واما ان يكون بنسيئه وهي التاخير وقد يجتمعان كما سنبين ان شاء الله عز وجل فريب الفضل هو تفاضل في كل بيع لجنس يجري فيه الربا تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا او في كل بيع لجنس يجري فيه الربا بجنسه تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه من هنا نفهم يا اخوه ان الربا من حيث البيوع لا يقع في كل مال أو في كل جنس وإنما في أجناس معينة ستأتي إن شاء الله عز وجل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه يعني بنفس جنسه هذا ربا الفضل مثل أن يبيع الإنسان صاع أرز جيد بصاعي أرز رديء يعني إنسان يبيع الأرز وعنده أرز جيد وجاء إنسان معه أرز رديء فقال له أبيعك صاعا من هذا الأرز الجيد بصاعي من هذا الأرز الرديء الذي معك فهذا ربا فضل لأنه يبيع الأرز بالأرز متفاضلة وربا النسيئة هو تأخير قبض ما يجري فيه الربا تأخير قبض ما يجري فيه الربا كأن يشتري مئة جرام من الذهب بمئة جرام من الذهب ويقبض يقبض المشتري الذهب الآن ويقبض البائع المال غدا هنا باع ذهبا بنقود أو باع ذهبا بذهب وأخر قبض أحدهما ولو جراما منه فان هذا هو ربا النسيئه وقد يجتمعان فيكون في المعامله ربا فضل وربا نسيئه مثل ان يشتري مئة غرام ذهب بمئة وعشرين غراما من الذهب ويؤخر القبض ويعطيكم صوره تقع في السوق يذهب الرجل الى, الذهب إلى سوق الذهب ومعه ذهب قديم لامرأته يزن مئة جرام فيقول له الصائر هذا الذهب قديم مئة جرام نبيعه لك بثمانين جراما من الذهب الجديد هذا تفاضل ولكن الذهب الجديد ليس عندنا اليوم نعطيك إياه غدا هات هذا الذهب الذي معك وغدا نسلمك الذهب الجديد فهنا يوجد عندنا ربا فضل وربا نسيئه في معاملة واحدة في معاملة واحدة وقد دل على هذا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصرحها ما رواه مسلم عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفي رواية عنه رضي الله عنه أيضا عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربا الاخذ والمعطي فيه سواء فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعي الربا ربا الفضل في قوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فعندما قال مثلا بمثل سواء بسواء علمنا انه ان زاد كان ربا واسرح منه قوله صلى الله عليه وسلم في الروايه الاخرى فمن زاد أو استزاد فقد أربى فمن زاد أو استزاد فقد أربى فهذا نص صريح في ربا الفضل وهو دليل على أن ربا الفضل إنما يقع إذا بيع الشيء بجنسه الذهب بالذهب الفضة بالفضة أيضا فيه بيان ربا النسيئة في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فعلمنا أنه إذا اختلفت هذه الأصناف وهي من الأجناس الربوية يجوز التفاضل لقول فبيعوا كيف شئتم ولكن لا يجوز التأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في قوله إذا كان يدا بيد فعلمنا أنه إذا لم يكن يدا بيد فإنه لا يجوز بقي شيء ثالث دل عليه الحديث بالسقوط، وهو إذا كانت السلعة أو كان المبيع ليس من أجناس الربا. فانه يجوز بيعه متفاضلا ونسيئه اذا تحصل عندنا من الحديث بيان نوعي الربا الفضل والنسيئه وانها انما تقع في اجناس الربا وبسكوت الحديث دلنا على نوع ثالث وهو الاموال غير الربويه فيجوز بيعها متفاضلة ونسيئة فالصحيح مثلا من اقوال اهل العلم ان الحديد ليس من اموال الربا فيجوز بيع طن حديد بطن ونصف من حديد حاضرا أو نسيئة لأنه ليس من أموال الربا وكذلك الثياب الثياب ليست من الأموال الربويه فيجوز للإنسان أن يبيع ثوبا بثوبين حاضرة أو مؤجلة القاعدة الثالثة الربا حرام قليله وكثيره الربا حرام قليله وكثيره الربا حرام ومن كبائر الذنوب ولا فرق فيه بين اليسير والكثير دل على تحريمه آيات قاطعات وأحاديث بينات وإجماع قطعي من أوضح الإجماعات أما الآيات فقد قرأنا آيات الربا البارحة منها نصاً قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الرباء وأل هنا دخلت على الربا فاقتضت العموم فكل ربا فهو حرام بنص القرآن كذلك جاء بصيغة النهي في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافاً مضاعفاً فهذا نهي وصدر النهي بقول الله يا أيها الذين آمنوا والقاعدة يا إخوة أن الآية إذا صدرت بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا فإن فيها امرا عظيما تؤمر به أو تنهى عنه وهذا الخطاب لترقيق القلوب فإن كل إنسان من المسلمين يرى أنه يدخل في, في الذين آمنوا ولا يحب أن يخرج فإذا قيل له يا أيها الذين آمنوا أقبل وجاء النهي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وقلنا يا إخوة بالأمس أضعافا مضاعفة هذه بيان للحال وليست قيدا للربا المحرم. فالربا لو كان درهما واحدا فهو حرام. ولكن حال الربا الذي كان يقع أنه يصبح أضعافا مضاعفة. وأشار بعض أهل العلم إلى لطيفة هنا. وهي أن من يدخل هذا الباب يغرق فيه هذا الباب العياذ بالله لا يزال بينه, بينه وبين المؤمن ستار يعظمه المؤمن ويخاف منه لكن إذا لابسه أوشك أن يغرق فيه وذلك تجد مثلا أن أصحاب البنوك الربوية أن كثيرا منهم من المسلمين نحن نتكلم عن أصحاب البنوك الربوية المسلمين طبعا لا يكفر بالتعامل بالربا ولو فتح بنكا لأن العمل لا يدل على الاستحلال وهذا يدل عليه الواقع فإن كثيرا كثيرا من الناس يفعل الشيء وهو يرى أنه حرام ولكن تغلبه شهوته يسمعون الآيات ويسمعون المواعظ ويسمعون كلام الخطباء ولكنهم لا ينزجرون لأن هذا الباب والعياذ بالله إذا دخله الإنسان ران على القلب وأصبح أضعافا مضاعفا وغلب على مال الإنسان لذلك يقول العلماء دفع الربا أسهل من رفعه دفع الربا بعدم الدخول فيه أصلا والبعد منه والبعد عنه والحذر منه أسهل من رفعه بعض الناس يأتي يقول والله أنا الآن محتاج وهذه المعاملة ويدخل في المعاملة ثم إذا دخل والعياذ بالله انحدر فكلما أبعد الإنسان عن هذا الباب كلما سلم منه وأيضا جاء تحريم الربا في القرآن ببيان سوء عاقبة أهله يوم القيامة في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقلنا بالأمس والعياذ بالله أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا على قول من أقوال المفسرين ودل عليه حديث صحيح وقال بعض المفسرين إنه يقوم ويسقط ولا يكون مسرعا كغيره من الناس ايضا دل على حرمه الربا ولو كان قليلا ولو بقي منه شيء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا وهذا يقتضي العموم ولو كان درهما واحدا ولو كان شيئا يسيرا ثم قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا تغليظ في هذا الذنب فانه كما قدمنا ما جمع الله بينه وبين رسوله في الاذن بالحرب الا في ذنب الربا فاكل الربا محارب لله محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ولذلك نص اهل العلم على ان الربا أشر المعاملات المحرمة أشر المعاملات المحرمة وأما السنة فقد ورد تحريم الربا بأساليب متعددة منها ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على أصحابه وجاء فيها قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى, وعلى وسط وعلى قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر هذا نهر من دم يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسطه رجل قائم وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة فإذا أقبل الرجل الذي في النهر إذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده إلى حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان هذا حاله في العذاب والعياذ بالله يسبح في نهر من دم كلما أراد أن يخرج منه رمى الرجل الذي على الشط حجرا في فيه فثقل كما كان يتناول الربا فيرجع كما كان وفي آخر الرؤيا قال الملكان والذي رأيته في النهر آكل الربا رواه البخاري في الصحيح ايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا من السبع الموبقات المهلكات الذنوب الكبار فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سبب لطرد الإنسان من رحمة الله والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه باللعن فهو من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم جاء عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم في الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء اي في اللعن فاعوذ بالله يا اخوه الربا شانه خطير الذي ياخذ الربا متوعد باللعن والذي يعطي الربا متوعد باللعن والذي يشهد على معاملة الربا متوعد باللعن، والذي يكتب الربا ولو بجهاز الحاسب متوعد باللعن، فكلها كبائر. يعني الذي يعمل في بنك ربوي ويقيد المعاملات الربوية أو يوثقها هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. مستحق لللعنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يا اخوه بدلاله التنبيه على ان التسبب في الربا كبيره من كبائر الذنوب حتى السمسره كون اللسان يكون سمسارا بين البنك الربوي والمقترض هي من كبائر الذنوب بل ذكر أهل العلم يا إخوة أنه حتى حمل الذي يريد أن يتعامل بالربا إلى المكان الذي يتعامل فيه بالربا مع العلم محرم وقد يكون من الكبائر لأنه تسبب في هذا الأمر فالأمر جد خطير والربا ايضا سبب لحلول العقوبات العاجله وهذا دليل على كونه شرا عظيما فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله عز وجل رواه الطبراني والحاكم وصححه الحاكم والالباني اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله اي انهم عرضوا انفسهم لان ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى وقد اجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة قال ابن قدام رحمه الله والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما. قلت اما ربا النسيئه فلم يقع فيه خلاف بين الامه اصلا بل الامه مجمعه على حرمته ولم يقل احد من اهل العلم انه حلال وقد روى مسلم في صحيحه عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئه انما الربا في النسيئه وهذا الحصر للتغليظ وسياتي الكلام عليه ان شاء الله عز وجل واما ربا الفضل الذي هو الزياده فقد خالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم واحتج بهذا الحديث الذي ذكرنا حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة فحصر الربا في النسيئة فقالوا إنما يقع الربا في النسيئة. وقد حكى جمع من أهل العلم أنهما رجعا عن هذا القول قال ابن حجر وخالف فيه ابن عمر ثم رجع يعني جزم برجوع ابن عمر رضي الله عنهما وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلث في رجوعه هذا الذي حكى من حجر يعني جزم أن ابن عمر رضي الله عنهما راجع عن القول بالجواز إلى القول بالتحري في ربا الفضل وقال إنه اختلف في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما قلت روى مسلم في الصحيح عن أبي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم, يرا فلم يريا به باسا يعني صرف الدراهم بالدنانير أو صرف يعني الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدراهم متفاضله. هذا المقصود بالصرف في جميع صوره قال فإن لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا هذا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل قال ما زاد في الصرف فهو ربا قال فأنكرت ذلك لقولهما يعني لقول ابن عمر وابن عباس فقال ألا لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون يعني ليس هو التمر الجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت بهما هذا الصاع فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت يعني وقعت في الربا اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعه ثم اشتري بسلعتك اي تمر شئت طيب وانظروا في قصه الصحابه وان الصحابه يعملون القياس قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضه بالفضه يعني هذا وقع في التمر فايهما اولى هل التمر اولى من الفضه او الفضه اولى قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني يعني يتيت ابن عمر رضي الله عنهما بعد فسألت عن الصرف نهاني وهؤلاء هم الأتقياء الأزكياء يا إخوة لا يمنعهم قول قالوها اليوم فتبين لهم الحق في خلافه من أن يعودوا إلى الحق وهذه طريقة الأزكياء الأتقياء على مر الزمان قد يقول أحدهم قولا ثم يتبين له ان الحق بخلافه لا يبقى يعني يتاول لنفسه ويمكن يمكن يرجع الى الحق فان الحق قديم وهذه من مزايا اهل العلم الابرار قال ولم ات ابن عباس ولم ات ابن عباس قال فحدثني ابو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه والكراهيه في لسان السلف يقصد بها التحريب ويخطئ بعض الفقهاء حيث يحمل كلمة مكروه أو اكره في لسان السلف على الكراهية التي صلح عليها المتأخر فهذا نص في ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز وجاء عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت يعني عن قولك في ربا الفضل قال نعم انما كان ذلك رايا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصرف يعني عن التفاضل في الصرف رواه ابن ماجه وصححه الالباني فانظروا تعظيم الصحابة للسنة هذا ابن عباس رضي الله عنهما رأى رأيا في جواز رب الفضل فلما بلغه الحديث عن أبي سعيد الخدر رضي الله عنه راجع عن قوله لأنه كان رأيا رآه وفهما فهما. وقد أجمع العلماء بعدهم على حرمة ربا الفضل والسنة صريحة في حرمة ربا الفضل إذا انتبه لهذا يا أخوة لأن بعض الناس يطنط على قضية خلاف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ربا النسيئه لم يقع فيه خلاف أصله ربا الفضل اجتهد فيه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لانه بلغهما حديث انما الربا في النسيئه ولم يبلغهما الحديث الاخر فلما بلغهما الحديث الاخر رجعا عن قوليهما ثم تتابع العلماء على الاجماع على حرمة الربا بنوعه ولذا قال النووي رحمه الله عن حديث اسامه رضي الله عنه وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره لأن ظاهره أنه حصر الربا في النسيه وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ولذلك أيضا قال الترمذي وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح وهذا وجه الشاهد والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس إن أنه كان لا يرى باسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري والقول الأول أصح يعني الذي عليه جماهير الصحابة عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان قال وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف والمقصود ليس في الصرف اختلاف مستقر لأن هذا الخلاف لم يستقر بل من خالف فيه رجع عن قوله طيب حديث أسامة رضي الله عنه وهو حديث صحيح تام الصحة إنما الرباء في النسيئة كيف يجاب عنه أجاب عنه العلماء بأن الأحاديث الأخرى التي تدل على تحريم التفاضل بين هذه الأجناس مقدمة عليه طيب لماذا تقدم عليه قالوا اولا لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا فهم مقدمون عليه والامر الثاني لانها تدل على تحريم التفاضل بالنص وحديث اسامه يدل على جواز التفاضل بالمفهوم الذي يسميه العلماء مفهوم الحصر لما حصل الربا في النسيئة فهمنا انه يجوز والنص مقدم على المفهوم بالاتفاق النص مقدم على المفهوم بالاتفاق ايضا أجاب بعض أهل العلم عن حديث أسامة بأنه يحتمل أن يكون في واقعة معينة وليس مطلقا فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين, في صنفين مختلفين ذهب بفضة مثلا او تمر بحنطة فقال انما الربا في النسيئة يعني انما الربا في هذا في النسيئة فسمعه اسامه فادى ما سمع وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ووجه هذا الاحتمال الاحاديث الاخرى التي تدل على تحريم التفاضل في الجنس الواحد وأجاب بعض أهل العلم بأن حديث أسامة خرج مخرج التغليظ والحديث اذا خرج مخرج التغليظ لا مفهوم له إذا جاء جاءت الآية بقيد على سبيل التغليظ او جاء الحديث على سبيل التغليظ فانه لا مفهوم له وهذا داخل يا إخوة عند الاصوليين في قولهم اذا ظهرت للمفهوم او اذا ظهرت للمفاهيم فائدة غير القصر على قصر الحكم فانه لا يقصر الحكم نعم مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيبة بنت الزوجة قيدت في الآية باللاتي في حجوركم طيب لما قالوا لأن نكاحها أغلب من نكاح الربيبة البعيدة لأنها تربت في حجره ولهذا لا مفهوم له فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنه زوجته التي دخل بها ولو كانت تعيش بعيدة عنه يعني لو أنا رجل أن تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت من زوجها السابق وهذه البنت تعيش مع أبيها وما رآها قط هذا الرجل هذا الزوج وماتت أمها فانه لا يجوز له أن ينكح لأن هذا القيد خرج مخرج التغليظ فلا مفهوم له وكذلك حديث أسامة إن الربا في النسيئة خرج مخرج التغليظ في هذا الربا فلا مفهوم له وسبب هذا التغليظ ان الربا الشائع في ذاك الزمان كان ربا النسيئه اكثر من ربا الفضل لانه كما تقدم معنا هو ربا الجاهليه يا اخوه فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه واشاب بعض اهل العلم بان حديث اسامه المقصود به اصل الربا يعني الربا الذي كان يتعامل به الناس هو الذي كان في النسيئه وهو الذي قلنا عنها امس يا اخوه ربا الديون الربا الجلي لان اهل الجاهليه ما كانوا يقفون عند البيوع ولكن يتعاملون بالديون فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين اصل الربا وهو ان اصل الربا كان في النسيئه ثم بين للصحابه رضوان الله عليهم ربا الفضل كما في الاحاديث الاخرى هذا مجمل ما اجاب به اهل العلم عن حديث اسامة ويتضح من هذا يا اخوة ان العلماء قد اجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة طيب هنا اشير اشارة لعلكم اذا قرأتم في بعض الكتب الفقه تجدون أنهم ان بعض الفقهاء قالوا أجمع العلماء على تحريم الربا من, ج... من حيث الجملة. لما قيدوا بقولهم من حيث الجملة؟ ما فائدة هذا القيد عندهم؟ هم هنا يا إخوة يريدون الإشارة إلى أن هناك مسائل في الربا اختلف فيها أهل العلم هل هي من الربا أو ليست من الربا؟ مثل هل يجري ربا الفضل في المطعومات التي لم ترد في الحديث في الأصناف الأربع لأن الأصناف ستة ثمان أثمان وهي الذهب والفضة وأربع مطعومات هل يجري الربا في غيرها يعني هل يجري الربا في الأرز هذا اختلف فيه أهل العلم لكن في الجملة اجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسية. القاعدة الرابعة: الأموال الربوية منصوصة ومقيسة. الأموال الربوية منصوصة ومقيسة. أي أن الأموال التي يجري فيها ربل بيع منصوصة ومقيسة. نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعينها ومقيسه عليها لمشاركتها في العله طبعا يا اخوه تقدم معنا ان ربا الديون يدخل كل الاموال اما ربا البيوع فانه يجري في اموال مخصوصه باتفاق العلماء وهذه الاموال منها ما هو منصوص والمنصوص قد أجمع العلماء عليه ومنها ما هو مقيس والمقيس وقع فيه النزاع أما المنصوص فقد ورد في حديث عبادة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في قوله قال رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب هذا جنس مال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الأصناف الستة المنصوصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ففي هذا الحديث يا إخوة بيان الأصناف الربوية بالنص وهذه الأصناف فيها موزونات وفيها مكيلات لأن الذهب موزون والفضة موزونة وبقية الأصناف الاربعه مكيلة فإذا هذه الأصناف منها ما هو موزون ومنها ما هو مكي. وقد أجمع العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف. فأجمع العلماء على أن الذهب والفضة يجري فيهم الربا. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: أجمع أئمة الأمصار. أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يحل التفاضل بشيء في شيء منهما قال وعلى هذا مضى السلف والخلف طبعا يا اخوه التبر والعين محل اجماع انه لا يجوز فيها التفاضل المصنوع سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله يعني الحلي ونحو ذلك وقال ابن عبد البر رحمه الله فاستقر الامر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق, في وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة يعني ربا حرام سواء في بيع أحدهما بالآخر وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء مع تواتر الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفيه هذه المكيلات الاربعه وهي يدخلها الربا بالاجماع قال ابن عبد البر على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعه فقهاء المسلمين أن هذه الاصناف الاربعه يدخلها الربا ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل جريان الربا خاص بهذه الاصناف ام يجري الربا في اشياء اخرى فذهب الظاهريه وبعض الفقهاء كبعض الحنابله الى ان جريان الربا خاص بهذه الاصناف السته فلا يجري الربا الا في هذه الاصناف السته الذهب والفضه والتمر والبر والشعير والملح وما عداها فلا يجري فيه الربا لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها فلا نعد ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الجمهور إلى أن الربا يجري في هذه الأصناف وما شاركها في العلة يعني البر يشبهه الأرز الجمهور يقولون الربا يجري في الأرز كما يجري في البرب. وهذا هو الصحيح وعليه جماهير أهل العلم لأن الشريعة عدل في أحكامها فلا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات الشريعة تجمع بين المتماثلات ولا تفرق بينها وتفرق بين المختلفات لأنها عدل كلها في جميع الأحكام فإذا وجدنا الشريعة حرمت شيئا ثم وجدنا غيره مثله فإنه يأخذ حكمه لأن شرع الله معلل فالله أمرنا بالأوامر ونهانا عن المنهيات ليس لمجرد الإرادة كما تقول الأشاعرة وإنما أمرنا بالأوامر لأنه يحبها ولأن فيها مصالحنا فأنت عبد الله إذا وجدت ربك قد أمرك بأمر في أي شيء فأولا اعلم أن الله يحبه وإذا علمت أن الله يحبه كيف ما تحبه أنت أيها الرجل أمرك الله بإعفاء اللحية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعفو اللحى ارخو اللحى وفر اللحى اكرم اللحى فعلمنا من هذا الامر ان الله يحب اعفاء اللحية واذا علمنا ان الله يحب اعفاء اللحية كيف ما نحبها وكيف نقدم حب غير الله على حب الله بعض الناس يعني يقول إذا قلت لي يا أخي ما شاء الله فيك خير لما لا تعفي لحيتك قال والله أنا ودي لكن الزوجه ما تحب اللحية وأنا أحبها أو يقول والله أمي ما تحب اللحية وأنا أحب أمي الله عز وجل يحب إعفاء اللحية فكيف تقدم حب مخلوق على حب الله سبحانه وتعالى فهذه حكمة عظيمة انفرد بها اهل السنة والجماعة وايضا نعلم ان الله امرنا بها لان فيها مصلحتنا والله الذي لا اله الا هو في اعفاء اللحية مصلحتنا في العاجل والاجل علمنا عين المصلحة او, او لم نعلمها لكن نجزل بقلوب مطمئنه ان كل ما امرنا الله به ففيه مصلحتنا وان الله انما نهانا عن المنهيات لانه يبغضها ويكرهها ولان في فعلها شرا لنا وفي تركها خيرا لنا فشرع الله معلل فاذا وجدنا العلة في شيء غير المنصوص فإن الحكم ينتقل إلى ذلك الشيء ولذلك يا إخوة جاء القياس في القرآن وجاء القياس في السنة وجاء القياس في اثار الصحابة رضوان الله عليه فالصحيح هو القياس من غير إفراط ولا تفريط وذلك يقول بعض الفقهاء القياس للفقيه كالميتة للمضطر لا يعدل عن النصوص الى القياس ولكن القياس يوسع معنى النص بالعلة وقد اتفق الجمهور القائلون بالقياس والتعليل على أن للذهب والفضة, والفضة علة وللأصناف الاربعه الباقية علة يعني هذا محل اتفاق عند المعللين اتفقوا على أن الذهب والفضه لهما علة وعلى أن بقية الأصناف الاربعه لها علة واحدة قال ابن قدامه رحمه الله واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة ثم اختلف العلماء في تعيين تلك العلة فمن العلماء من قال علة الذهب والفضة الوزن من جنس يعبرون يقولون كونهما موزوني جنس فعلة الربا في الذهب والفضة أنهما موزونان من جنس وعليه يا إخوة يدخل عندهم الربا كل موزون من جنس كل ما يوزن من جنس يدخل في الربا وهذا القول غير صحيح يعني مرجوح لماذا لأن الوزن جنس بعيد لا يعلق به الحكم ولو قلنا به لضاق الحلال وكثر الحرم وهذا يخالف مقصود الشارع في المعاملات فإن مقصود الشارع توسيع الحلال في المعاملات فلو قلنا كل موزول يدخله الربا أصبح الحرام كثيرا جدا لا سيما إذا قابله أيضا القول الآخر في المطعومات أن العلة في كونها مكيلة فكل مكيل يدخله الربا هذا يصبح به الحرام كثيرا جدا والحلال قليل وهذا يخالف مقصود الشارع ولذلك يظهر والله اعلم ان هذا قول مرجوه ومن العلماء من قال ان عله الربا في الذهب والفضه الثمنيه الثمنيه انهما اثمان انهما قيم للاشياء ثم اختلفوا هل الثمنيه خاصة بالذهب والفضة أم لا؟ فمن الفقهاء من قال هي خاصة بالذهب والفضة يعني الثمنية لا توجد إلا في معدن الذهب والفضة وبالتالي لا يتعدى الربا إلى غيرهما وقال بعضهم العبرة بقصد الثمنية عند الناس العبرة بقصد الثمنية عند الناس فما قصده الناس ثمنا وراجع وأصبح هو الرائج فإنه تدخله يدخله الربا. وهذا الثاني هو الصحيح الراجح فيلحق مثلا بالذهب والفضه لا اراك النقديه اليوم لان الناس قصدوها ثمنا وجعلوها ثمنا فان قال قائل ما دمتم قلتم ان العله في الذهب والفضه الثمنيه اي انها قيم فهل يدخل الربا في الحلي الحليه المصنعه هل يدخل الربا فيها؟ لانه قد يرد في ذهن الانسان يقول الحلي ليست ثمنا ليست قيمة وانما الثمن الدراهم والدنانير ونحو ذلك نقول نعم يدخلها الربا باتفاق اهل العلم لماذا لان الثمنيه كما يقولون ملازمه للذهب والفضه حيثما وجد الذهب والفضة فالقيمة فيه وذاك الآن ماذا يفعل بعض الناس بعض الناس عنده مال او امرأة عندها مال ماذا تصنع تشتري حليه تقول احفظ مالي متى ما ارادت باعته بنفس قيمته او بزيادة فالقيمة موجودة حتى في الحلي. وذاك يدخلها الربا ويدل لذلك حديث فضالة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا طبعا الدينار من الذهب قال اشتريت قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ذهب فصوص قال ففصلتها يعني فصلت الذهب عن الخرز فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا يعني وجدت أن وزن الذهب بدون الخرز أكثر من وزن 12 دينارا قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل يعني يفصل الذهب عن الخرز رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل يا اخوه على ان الحلي يدخله الربا على أن الحلي يدخله الربا وطبعا في هذا الحديث دلاله على خطا قول بعض العلماء ان الحلي المصنع يجوز أن تدخله الزيادة من أجل الصنعة بعض الفضلاء من أهل العلم قالوا يجوز أن تبيع ذهبا غير مصنع بحلي مصنع وأن تزيد في الذهب غير المصنع يعني تأتي مثلا بمئة جرام سبيكه غير مصنعة وتشتري بها حليا تسعين غراما. قالوا هذه الزيادة مقابل الصنعة. هذه الزيادة مقابل الصنعة. فهذا الحديث نص في رد هذا القول. لأن هذا الحلي كان مصنعا والدنانير مسبوكة. فلم يجز النبي الله عليه وسلم ذلك من أجل التفاضل فلا دخل للصنعة في جواز التفاضل فإن قال قائل كما قال بعض أهل العلم إن الصائغ لا يرضى أن يبيع ذهبا مصنعا بنفس وزن الذهب غير المصنع ما فائدته؟ يعني يقولون يخسر صنعته هذا قرر ابن القيم رحمه الله في كلامه يعني يقول الصائغ الآن تعب وصنع في الحلي فانه لن يرضى أن يبيعك مئة جرام من الحلي بمئة جرام ذهب غير مصنع قلنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الاشكال وهو ان يبيع الذهب غير المصنع ويأخذ ثمنه ثم يشتري بالثمن ذهبا مصنعا لأن نفس هذه الجملة يا إخوة تقال في التمر الردي والتمر الجيد هل يرضى صاحب محل أن تأتيه بتمر ردي صاع ويبيعك صاعا من تمر جيد بهذا الصاع هذا ما يفعله هو عاقل صاع ردي بصاع جيد ما يفعل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حل الأمر فيبيع الردي بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا تمرا جيدا إذن الصحيح من أقواله العلم أن علة الذهب والفضة الثمانية وأن هذه الثمنية متعدية فقل ما اتخذه الناس ثمنا وراجع، يعني أصبح رائجا مستعملا فإنه يدخله الربا طيب يقول لي قائل منكم ما فائدة قولك وراجع؟ نقول لي أن الناس قد يتخذون الشيء ثمنا لكن من غير رواج وإنما في بعض الصور وبعض الحالات يعني ممكن ان تشتري ثوبا بثوب ممكن ان تشتري ثوبا بثوب وهذا الثوب اصبح ثمنا لكنه ليس رائجا الناس ما عندها اكياس ثياب تذهب تشتري رز بالثياب وتذهب لكن النقود اليوم النقود اصبحت ثمنا ورائجه هي المستعملة فيدخلها الربا وأما الأصناف الاربعه الباقية فقد اختلف العلماء في علة الربا فيها على أقوال كثيرة في الحقيقة لكن اقواها أربعة أقوال القول الأول أن علة الربا فيها كونهن مكيلات جنس يعني الكيل العلة الكيل وعلى هذا كل ما يكال يدخله الربا وهذا القول مرجوح كما تقدم في مساله الذهب والفضه والثاني ان العله فيها الاقتياط والادخار فكل ما يقتات ويطعم ويدخر يدخله الربا طيب على هذا التفاح هل يدخله الربا ننظر في الصفتين هل يقتات به هل يطعم نعم يطعم هل يدخر ما يدخر يتلف يتلف المدخر هو الذي يبقى مثل التمر ومثل البر ومثل الارز ومثل الملح اما التفاح تأكله في حينه ولا يتلف ما يدخر وعليه فالتفاح والبرتقال والمشمش لا يدخلها الربع على هذا القول والقول الثالث أن علة الربا فيها كونها مطعومات جنس أنها مطعومات من جنس واحد والقول الرابع أن علة الربا فيها كونها مكيلة أو موزونة ومطعومة يعني صفتان مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة كما هو ظاهر من مجموع روايات الحديث وهذا الصحيح جمعنا جميع الروايات التي وردت في أحاديث الربا فوجدناها تشعر أن العلة في جريان الربا في هذه الأصناف أنها مطعومات وأنها تكال أو توزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كونها مكيلة أو موزونة طيب يقول لقائل سلمنا لك في التمر أنه يؤكل وفي البر أنه يؤكل مطعوب وفي الشعير أنه يؤكل مطعوب لكن الملح قال العلماء الملح يصلح به الطعام فأصبح مطعوما بعض الطعام لا يمكن أن يؤكل إلا بالملح. قال وفي هذا إشارة إلى المطعوم وما يصلح المطعوم فيدخل فيه البهارات مثلا الكمون التي تستخدم في اصلاح الطعام وايضا يدخل فيه السكر مثل الملح وهذا هو ارجح الاقوال في عله الاصناف الاربعه فكل مطعوم يقال او يوزن فانه يدخله الربا وعلى هذا فان الربا لا يدخل إلا الأثمان الرائجة لا يدخل إلا الأثمان الرائجة من حيث الأثمان ورأس الأثمان الرائجة الذهب والفضة واليوم هي النقود بحكم النظام الدولي لا يوجد الآن ثمن رائج إلا النقود وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل وكذلك يدخل الربا المطعومة المكيل أو الموزون المكيل أو الموزون القاعدة الخامسة متعلقة بها وهي النقود الورقية من الأموال الربوية. النقود الورقية من الأموال الربوية. طبعا هذه المسألة يا إخوة لم تكن عند المتقدمين. لأن الأثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب. لأن الأثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة ولكن في الزمان المتأخر ظهرت الأوراق النقدية وأصبح النقد والثمن متمحضا فيها وهذه النقود الورقية مرت في وجودها بثلاث مراحل نفهم المساله لا بد ان نعرف كيف تطورت هذه الاوراق المرحله الاولى كانت النقود عباره عن صكوك وسندات يتحملها مصدرها يعني لم يكن لها قيمه وانما مجرد صك لدين في الذمة بدأ بها الصاغه بدأ بها الصاغة ثم بعد ذلك البنوك المركزية كيف هذا البنوك المركزية عندما أصدرت الأوراق كانت لا تصدر ورقة إلا ولها ما يقابلها من الذهب أو الفضة لا بد أن تكون موجودة فكانت عبارة عن سندات وصكوك. هذه المرحلة الأولى التي ظهرت فيها فكرة النقود ولذلك يا إخوة كانت تسمى في القديم أول ما ظهرت بالأوراق النائبة بالأوراق النائبة يعني التي تنوب عن الذهب والفضة والا فالاصل الذهب والفضه وكان حامل هذه الورقه يسترد ما يقابلها من الذهب او الفضه من البنك المركزي يذهب الى البنك المركزي ويقدم هذه الورقه وياخذ ما يقابلها من الذهب او من الفضه ثم جاءت المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة هي تشبه المرحلة الأولى من جهة أنها نائبة عن الذهب والفضة وأنها سكوك لكن لم يكن لها غطاء كلي من الذهب والفضة بل الغطاء إجمالي، يعني في المرحلة الأولى يا إخوة غطاء الورقة جزئي، يعني ما تصدر الورقة إلا ولها غطاء بعينه. أما في هذه المرحلة فالبنك المركزي يصدر الورقة ولها غطاء جملي بالجملة، ليس غطاء لهذه الورقة بعينه وإنما غطاء في الجمله واصبحت النقود الورقيه يطمان اليها عند الناس فاصبحت يعني يعتمد عليها واصبح الغطاء جمليا لها ثم جاءت المرحله الثالثه التي نعيشها وهذه المرحله كما يقول المؤرخ يقول للنقود الورقية تبدأ في تقريبا في عام 1931 ميلادي يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وفي هذه المرحلة اصبح للنقود قوة ذاتها وصارت هذه الأوراق إلزامية يعني يلزم الناس بالتعامل بها في الدول وكانت تسمى في أول ما صدرت بالأوراق الإلزامية يعني أنت يا صاحب المحل ملزم بأن تقبلها وأنت ملزم بأن تتعامل بها فاصبح قانون البلدان يلزم الناس بالتعامل بها ويجرم من يردها واصبحت النقود لا تستبدل بشيء من الذهب والفضه لا تستبدل باصلها لا الدرهم هو الدرهم إلا الدولارات الدولارات كانت تستبدل بمقابلها من الذهب يعني يمكن أن يستبدل الإنسان مقابلها من الذهب إلى تقريبا سنة 1970 أو 71 أصبح الدولار مثل غيره من النقود وهذه المرحلة يا اخوه مرت بمرحلتين الأولى منهما كانت قيمة النقود فيها قائمة على ما يسمى بالغطاء فكل نقد له غطاء ذهبي أو غطاء فضي كيف ترتفع العملة وتنخفض كلما قوي الغطاء ارتفعت قيمة العملة في السوق وكل ما نقص الغطاء نقصت قيمة العملة في السوق والمرحلة الثانية أصبحت قيمة العملة أو قيمة النقود قائمة على القوة الاقتصادية للبلد وألغيت مسألة الغطاء غطاء الذهب غطاء الفضاء ألغيت أصبح العملة ترتفع إذا قوي اقتصاد البلد وتنخفض إذا ضعف اقتصاد البلد وإذلك أصبحت العملات تنهار إذا انهار اقتصاد البلد لأنه لا ينظر إلى غطاء وانما قوتها في قوة اقتصاد البلد ولذلك بعض العملات كانت بمبالغ عاليه فلما انهار الاقتصاد اصبحت في اسفل العملات وهذا هو الواقع اليوم الاوراق النقدية اصبحت ثمنا بذاتها تعتمد في قوتها على قوة اقتصاد البلد وقد اختلف المعاصرون في تكييف الأوراق النقدية فذهبت قلة من العلماء المعاصرين إلى أنها ليست من الأموال الربوية لماذا؟ قالوا لأنها ليست ذهبا ولا فضة ليست ذهبا ولا فضة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه أنها ليست من الأموال الربوية لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل أن لا ربا بين الناس اليوم لو قلنا النقود ليست ربوية ما يبقى فيه ربا بين الناس اليوم لان غالب تعاملهم بالاوراق النقديه وانظر اللازم الثاني وان لا زكاه على من يملك الملايين من هذه الاوراق لان اذا قلنا انها ليست ربويه لانها ليست ذهبا ولا فضه اذن هي ليست زكويه وبالتالي التجار اليوم الذين يعني عندهم مليارات وعندهم ملايين نقول ما عليكم زكاة والفقير الذي عنده مئة غرام ذهب نقول زكي ولا شك أن هذا اللازم باطل فالملزوم مثله فالملزوم مثله وذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الأموال الربوية لكن العملة الواحدة منها أجناس بحسب أصلها أو بحسب نوعها فالدرهم الورقي جنس والدرهم المعدني جنس والريال السعودي الورقي جنس والريال المعدني جنس وعلي عند هؤلاء لا يجوز بيع الريال الورقي بالريال المعدني نسيئة ولكن يجوز تفاضلا يعني مثلا هنا على هذا القول أنا أقرر القول فقط حتى نفهمه أنه يجوز إذا كان عندك عشر دراهم ورقية مثلا يعني في هذه حصلت وكانت تستعمل عندما كان هاتف العمله قد ياتي الانسان الى هاتف العمله والهاتف لا يقبل الا العمله المعدنيه فيكون معه دنانير ورقيه ففي عمال يجلسون بجوار هذه الهواتف يبيعك تسعة دراهم معدنية بعشره دراهم ورقية على هذا القول هذا يجوز لأن الورق جنس والمعدني جنس قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما حتى بلغ الخلاف الى اكثر من ستة اقوال كل يقول برأي قال الشيخ واقرب الاقوال فيها انه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئه بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس انتبه لكلام الشيخ وعلى ذلك فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات بالورق واخذ منك تسعة ريالات بالحديد هذا اختيار الشيخ ابن عثيميد يجوز أن أعطيك عشرة ريالات بالورق واخذ منك تسعة ريالات بالحديد وما أشبه ذلك لأن الصفة مختلفة وقد جاء في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذن على هذا القول يرون أن العمله الواحده أجناس باعتبار ما تصنع منه وذهب بعض أهل العلم وهذا قول الأكثر من العلماء المعاصرين أن النقود الورقية أو النقود المستعملة اليوم من الأموال الربوية وأن العملة الواحدة جنس واحد لأن قيمتها ليست في صفتها فهي جنس واحد فالدرهم الورقي والدرهم الحديدي جنس واحد لان قيمتها النقديه ليست في كون هذه ورقه وكون هذه حديدا هذه كما يقولون صفه ملغاه قيمتها في المعتبر في الدوله والمعتبر في الدولة أن هذا درهم سواء كان من حديد أو كان من ورق فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العملة الواحدة جنس واحد يحرم فيها التفاضل والنسيئة وإذا اختلفت العملات جاز التفاضل وحرمت النسية القاعده التي تليها وسندخل فيها ان شاء الله بعد المغرب هي قاعده مهمة جدا وكثر اللغط حولها حولها وكثر الكلام حولها وهي قاعده كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه القاعده سنتكلم عنها ان شاء الله بعد ان نصلي المغرب لان القاعده فيها شيء من الطول ولو بدانا فيها الان يعني لا نستطيع ان نتمها فلعلنا نقف هنا ليستريح الاخوه ويستعد من يريد الاستعداد لصلاه المغرب ويفطر الصائمون أسأل الله أن يتقبل مني ومنهم ثم نعود للدرس ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على نبينا وسلم